والذين كفروا عما أنزروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ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 إ تُطلَ عَلَهِم آيَةَُ بَاتٍ قَالَ الذيينَ كَفرَول للِحَِّلَ مجَ أَهُم هذا صِحرُم مُبين أَمْ يَكُ ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الوفور الرحيم كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى لِيَ وَمَا آل إِلَّا ذَٰكِرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ من عِندَ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ شَهدَ شَاهدم مِم بَن إِسْرائلَ علىلَ مِسلهِ فَآمَنَ وَْتَك برْتُم إِ اللهَّهَ ل يَهْدِل قَاللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا تَأْوِيلٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينثر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم اِسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا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 حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك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 وَعْدَ الصِّدْقِ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ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 من قَبْلَهُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلَا يُوفَّىهُمْ أَعْمَالُهُمْ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 إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا وَجِئْتَ لَتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِ لَنَا بِمَا تَعِدُنَا إن من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم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 كَذٰلِكَ نَجِّزُ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۙ أَقَمْتُ لَكُمْ فِي مَكَّةَ مَسْجِدًا وَأَحَلَّتُكُم مَّكَانًا آمِنًا وَأَنشَأْتُ لَكُمُ الْمُصَلَّىٰ ۙ فَأَقِمِ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 بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما يَقُولُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَآمِنُوا بِهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة